في معقده المصنف رحمه الله تعالى وهو في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه وعرفنا انه قد اثبت اربعه فضول والفضل لا يثبت إلا بدليل من كتاب أو او سنه وذكر رحمه الله تعالى جمله من القران مما يتعلق ببيان فضل العلم والعلماء وفضل التعلم والتعليم وعرفنا وجوه الدلالة على ذلك اما بدلاله المطابقة او بدلاله التضمن او اما الالتزام ثم ذكر جملة كذلك فيما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر 13 حديثا واستفتحها باصح ما ذكره هنا في هذا الموضع وهو حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ثم ذكر العلماء ورثه الانبياء ثم ذكر حديث فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وعرفنا ان هذا الحديث ضعيف ولا يثبت وذكر كذلك حديث ابي الدرداء المشهور من سلك طريق يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لا تضع لطالب العلم رضي الله عنهم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائل الكواكب وإن العلماء ورثه الانبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه أخذ بحظ وفرم وهذا من اوسع ما ذكر فيما يتعلق بفضائل العلم والعلماء ويدخل فيه كذلك ما يتعلق بالتعلم والتعليم حينئذ هذه الفضوله الاربعه كلها مستفاده من هذا الحديث وهو حديث حسن يعني لا ينزل عن درجه الحسن مع وجود خلاف بين أهل العلم في صحته وثبوته ثم ذكر حديثا وما ياتي من الاحاديث كلها اما ضعيف واما واما موضوع وان كان بعضها من جهة المعنى صحيح وهذا سلك فيه المصنف رحمه الله تعالى طريقه فيما يتعلق ب تساهل وسعه فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثابتا فقد كانت طريقتهم انهم يذكرون حديثا صحيحا ويصدرون به الباب ثم لمن عندهم أن يذكروا بعض الاحاديث التي يكون فيها شيء من الضعف ولكن الاولى الا يكون هذا المذكور من قبيل الموضوع او قبيل المنكر ونحو ذلك وانما قد يكون من قبيل الحديث الذي يكون مضعف بمعنى أنه يضعفه بعض اهل العلم دون دون بعضهم فقد توسع في هذا النوع واما ما يقول من قبيل الموضوع فهو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا لا يحتمل ان يكون صحيحا بخلاف الحديث المرسل مثلا فالمرسل كما هو معلوم انه محل خلاف بين المتقدمين والمتاخرين ومنهم من يصححه ويقبله ومنهم من لا يجعله من قبيل المقبول اذا كان كذلك فهذا النوع قد تسامح فيه و يذكر في باب الفضائل دون إثبات الاحكام الشرعيه لان الصحيح أن الحديث الضعيف الأصل فيه عدم قبوله مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها واما في إثبات الاحكام فهذا محل اتفاق عند السلف وانما ما انثر عنهم من كونهم يتوسعون في الحديث الضعيف ارادوا به في الفضائل بعد إثبات العبادات والاحكام بأدلة صحيح اي يثبت صلاة للصلاه الضحى مثلا بدليل صحيح ثم ياتي حديث ضعيف يدل على فضل يتعلق بهذه الصلاه لكنه ضعيف لا يثبت عند اهل العلم فهذا يذكرونه في في هذا المقام وأما أنه تثبت به عبادة ويكون أصل هذا الحديث ضعيفا غير مقبول هذا غير معروف عن عن السلف بل من اثبت بحديث ضعيف هو يعتقد ضعفه لو اعتقد صحته وكان الحديث مضعفا يعني مختلفا فيه والامر واسع ولكن اذا كان يعتقد ضعفه ويثبت به عبادة حينئذ نقول هذه العباده الداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد وفي قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد اي مردود عليه حينئذ كل عبادة تثبت بحديث لا يصح عندما يثبت تلك العباده فهي بدعه هذا لا اصل فيها لان, لأن العبادات توقيفيه مبناها على على الدليل ولابد ان يكون هذا الدليل صحيحا يعني مقبولا تثبت به الاحكام الشرعيه وام الحديث الضعيف الاصل فيه عدم جواز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال قال صلى الله عليه وسلم ولذلك قيل رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى به بصيغه تمرين و تضعيف الجزم بقوله قال وثبت ونحو ذلك يقول هذا لا يجز شرعا ان يثبت قول وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فيه امارات الصحة والقبول اذا ما ذكر رحمه الله تعالى قد توسع فيه من حيث ذكر بعض احاديث الموضوع وان كان بعض المعاني صحيحة يعني لا يلزم ان يكون الحديث الموضوع ان لا يكون المعنى الصحيح لماذا لانه قد يكون ثابتا بوجه آخر أو يكون الحديث الموضوع فيه عدة جمل وكل جمله قد دل عليه حديث صحيح هذا لا اشكال فيه وإنما النظر فيما يتعلق باللفظ من حيث اسناده للنبي صلى الله عليه وسلم وسياتي بعض ذلك المتعلق بالامثله قال هنا نوع عنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء كذا عندكم ودم أو بدم الشهداء ودم الشهداء هذا الحديث حديث موضوع ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال عنه جزم وهذا خطابغي الجزم بمثل ذلك لو اورد الاسناد لقلنا احال احال إله إلى القاري وأما الجزم عنه صلى الله عليه وسلم فلا شك ان هذا غلط منه رحمه الله تعالى قال السخاوي رواه يعني المنجنيقي في روايه الكبار عن الصغار له عن الحسن البصري قوله يعني من قول الحسن البصري ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وجرت عادة أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم ان قول الصحابي قد يروى بوجهين اما موقوفا واما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا روي موقوفا قد يصح عنه لكن يكون رفعه حينئذ موضوعا فنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الوضع ولو كان في عصمه من اقوال الصحابه أو من اقوال التابعين عن ما ماثبت أو ما روي عن الحسن البصري من قوله مداد ياووزنوا يوم القيامه مداد العلماء ودم الشهداء هذا من قول الحسن وعند ابن عبد البار في فضل العلم له من حديث السماك ابن حرم عن ابي الدرداء مرفوعا يوزن يوم القيامه مداد العلماء ودم الشهداء ولقطيب في تاريخه من حيف من حديث نافع عن ابن عمر رفعه وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليه مداد بمعنى ماذا بمعنى الحبر وفي سنده محمد بن الجعفر تهم بالوضع تهم به من ولكن هو عند الديلمي من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به بلغ يوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء وقال ابن جوزي في العلل هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشوكاني في اسناده متهم بالوضع وقال الحافظ العراقي في تخريج احياء اخرجه ابن عبد البر من حديث ابي الدرداء بسند ضعيف اذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان فهو من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى ولو صح عن الحسن البصري كذلك رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من قبيل الوضع لكن باعتبار المعنى فقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده ان له وجه وذكر المسألة وفصل فيها قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه فمن من قال مداد العلماء افضل من دم الشهداء ومن من عكس قال دم الشهداء افضل من مداد العلماء وذكر لكل قول وجوه من الترجيح والأدلة قال ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته يعني هذا الخلاف وغيره كذلك يدل على ماذا يدل على أن للعلم منزله ومرتبه ليست لي لغيره لماذا لانه إذا حصل النزاع كيف نفصل بين المتخاصمين بالعلم أو بالعقل بالعلم اذا دل هذا الخلاف على أن العلم هو الذي يرجع إليه في التحاكم فاذا كان كذلك فدل ذلك على مرتبة العلم ومنزلته قال فإن الحاكم في هذه المساله هو العلم كغيره من المسائل قال فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم إذا حصل النزاع نرجع إلى الى العلم يدل ذلك على أن العلم له منزله والمفضل منهما من حكم له بالفضل يعني الذي يفضل من النوعين من حكم له العلم به بالفضل فان قيل فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها قيل هذه المسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال وادلى كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الاجماع الكلام في انواع مراتب الكمال كلام في انواع مراتب الكمال وذكر الافضل منها والنظر في أي هذين الأمرين اولى به واقرب إليه لان الله عز وجل وإن أمر العباده بعبادته جل وعلا الا انه قسم الناس فلم يجعل المسلمين على مرتبة واحدة بل منهم المسلمون ومنهم المؤمنون ومنهم المحسنون ومن جهه اخرى واعتبار اخر منهم الشهداء ومنهم الصديقون ومنهم الانبياء والمرسلون ومنهم الاولياء صالحون فهنيذ ليسوا على مرتبة واحده وبعضهم أفضل من من بعض قال فهذه الأصول الثلاثه تبين الصواب يقع بها فصل الخطاب فاما مراتب الكمال فاربع فاما مراتب الكمال ف40 النبوه والصديقيه والشهاده والولايه ولاية ولاية كما هذه اربعه النبوه والصدقيه والشهاده والولاء وقد ذكره الله سبحانه في قوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وذكر تعالى هؤلاء الاربع في سوره الحجيم ثم قال فاعلى هذه المراتب النبوة والرساله صحيح اعلى هذه المراتب النبوه و... والرساله ويليها الصديقيه على الترتيب المذكور في الآية قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هن هذه الرتبه المراتب النبوه و... ويليها صدقيه الصديقون هم أئمة اتباع الرسل ودرجاتهم اعلى الدرجات بعد النبوة قال فان جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان افضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبه الصديقية كانه يقول هذا العالم وهذا الشهيد هل بلغ رتبه الصديقيه أم لا فان بلغ العالم دون الشهيد فمداده افضل وان بلغ الشهيد رتبة الصديقية بعد النبوة حينئذ دموه افضل واضح وهذا صحيح مرتبة النبوة والرساله اعلى ثم تاتي الصديقيه الصديقيه هذا لفظ عام اشمل ما يكون بالجنس يدخل تحته افراد حينئذ قد يكون عالما قد يكون شهيدا قد يكون عالما وقد يكون شهيدا فان بلغ العالم هذه الدرجه دون الشهيد حينئذ هو مقدم والعكس بي بالعكس وان السويان حينئذ توقف في في الأفضلية بل يستويان فيه في بال اجر والفضل قال فان جرد قلم العالم بالصدقيه وسال مداده بها كان افضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبه الصديقيه وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان افضل من مداد العالم الذي قصر عنها حينئذ النظر يكون بهذا الاعتبار هو نظر صحيح فافضلهما صديقهما يعني الذي هو في مرتبه الصديقية فإن السوياء في الصديقيه السوياء في المرتبه كان كل من العالم والشهيد بلغ درجة ومرتبه الصديقيه السوياء في الفضلين ومن لم يصل إلى هذه المرتبة حينئذ نقدم من قدمه البارز اللوعان لانه قدم الصديقين على الشهداء فإذا لم يكن الش وليس كل شهيد يكون صديقا وليس كل عالم يكون صديقا فمن بلغ هذه المرتبة فهو مقدم على غيره وان لم يبلغ حينئذ فهو المؤخر سواء كان عالما او كان شهيدا ان بلغا معا حينئذ السوياء في المرتبه كما قال رحمه الله تعالى فان السواء في الصديقية استوى استويا في المرتبة والله اعلم ثم قال والصديقه والصديقيه هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وتصديقا وقياما به فهي راجعه إلى, إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بمن جاء به الرسول واكمل تصديقا له كان اتم والصديقية شجرة شجره اصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل لابد بد يجتمع في المر هذه الأمور كلها شجرة اصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل هذه كلمات جامعه في مسألة العالم والشهيد وايهما افضل هكذا قال المقيم رحمه الله تعالى هو قول جيد انتبهوا أن هذا الحديث من حيث المعنى له أصل ودل عليه النص السابق الذي ذكره من مراتب الاربعه من كمالات بني الإنسان أو من كمالات المسلمين اذا قوله يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء كخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يدل ذلك على أن ليس ثم تفاضل بين العالم ومداده وبين الشهيد ودمه قال بعضهم هذا على أن اعلم ما للشهيد دمه وادنى ما للعالم مداده والا قد يكون بلسانه يدعو أكثر من من مداده وليس كل عالم تكون دعوته بالميداد بل يكون بلسانه فاعلم ما يملكه هو, هو المداد فادنى ما يملكه العالم هو المداد اين اذ اعلم ما يملكه اللسان او شئ تقول التعاسى او العمل الظاهر ثم قال رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء افضل من فقه في دين ولا فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد هذا شهرته بالنسبه الى منسوب النبي صلى الله عليه وسلم اكد من شهرته للنبي من نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ أنه من قول الزهري كما قال البيهقي في شعب الايمان والحكم عليه بعض اهل العلم به بالوضع قال الحافظ العراقي رواه الطبراني في الاوسط وابو بكر الاجري في كتاب فضل العلم وابو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث ابي هريره اسناده ضعيف عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف فقيه أشد على الشيطان من الف عابد فقيه واحد أشد على الشيطان وقعا يعني وحسره في نفسه من الف عابد والمعنى صحيح لكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست بالصحيحه بل هي ماثور عن بعض السلف وقال الهيثمي روحه طبراني في الاوسط وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب ومن هنا حكم عليه بعض بالوضع وحكم بعضهم به بالضعف على كل هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن قيم وهذا معناه صحيح معناه صحيح قلنا لا يلزم بين نسبة النبي صلى الله عليه وسلم او نسبه قول الى النبي صلى الله عليه وسلم بكونها موضوعه ولا تصح أن لا يكون الحديث من حيث المعنى صحيحا لا تلزم بينهما بل قد يكون صحيحا وثابتا في القران لكن هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا لا, لا يصح قال ابن قيم وهذا معناه صحيح فان العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه يعني الشيطان ويسعى شيطان يسعى واذا كان كذلك فالعالم يفسد عليه ويقطع عليه الطريق ويهدم ما يبنيه فكلما اراد احياء بدعه وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك من الذي يسعى الى ابطال السنن شيطان من الذي يسعى الى احياء البدع الشيطان من الذي يبين ان هذا سنه وهذا بدعه العالم اذا يهدم عليه ما ذا ما يبنيه فلا شيء اشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الامه هذا محل اتفاق لا خلاف بين أهل العلم في صحه هذا المعنى أن الشيطان أشد عليه العالم لانه يقطع عليه الطريق ويريد أن يسعى في بث السموم بين الناس مسلمين والذي يبين الحق من الباطن ويميز السنة من البدعه ويبين طرق الشيطان ووسائله في إغواء الناس هو العالم اذا يقطع عليه وصار عليه شديدا ولا شيء احب إليه من زواله من بين اظهره ولذلك يفرح بموت عالم ليتمكن من افساد الدين وإغواء الأمة واما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيئاته لهذا يعني العابد ليس له إلا ان يجاهد الشيطان فقط أما ان يقطع له طريق فلا ليس من وظائفه وانما يجاهد نفسه ان لا يوسوس عليه في صلاته في صومه في حجه ان لا يثير عليه الشبهات والشهوات نحو ذلك فهو في جهاد معه ولن ينتصر عليه بمجرد التعبد انما ينتصر عليه بماذا بالعلم واما التعبد هذا لا يكفي في الانتصار على الشيطان ولذلك قال ابن القيم فغايهه يعني العابد ان يجاهده يعني يجاهد الشيطان ليسلم منه في خاصة نفسه اما الناس وحفظ الناس من اغواء الشيطان فهذا لا سبيل له اليه البت قال وهيهاته له ذلك هيهاته هيهات هي يعني بعده بمعنى انه لن يستطيع ان يسلم من الشيطان بمجرد التعبد وهذا يدل على أن العلمة افضل من مطلق التعبد والعلم مقدم على على العباده والاشتغال بالعلم مقدم على الاشتغال بالعبادة قال رحمه الله تعالى وقال المزني روية عن ابن عباس انه قال قصه أو اوريد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الشياطين قالوا لابليس الشياطين قالوا لابليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد ابليس قالوا له يا سيدنا باب الادب قالوا يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه يعني لا ناخذ ما نريد والعابد نصيب منه هذه ظاهريه بمعنى انه اراد ماذا ان يقدم ما يصيب منه على ما لا يصيب منه بمعنى الذي يتمكنون منه مقدم على على غيره فقال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد اردان يوقفهم على على الامر على الواقع قال انطلق فانطلقوا إلى عابد فاتوه في عبادته فقالوا إن نريد أن نسالك فانصرف فقال ابليس يسأله هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة ابليس يختبر هذا العابد ليرى مدى علمه وتمكنه من من العلم قال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضه فقال لا أدري نعلم سمعنا ان لا ادري نصف العلم عينين قال لا أدري فقال ابليس اترونه كفر في ساعه كفره ابليس مباشرة ولم يسترد قيام حجه لماذا لانه هذا الظاهر اعتقد كفره فقال اترونه كفر في ساعه ثم جاءوا الى عالم في حلقته يضاحك واصحابه ويحدثهم فقالوا إن نريد أن نسالك فقال اسال فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضه قال نعم اتى العلم ذلك قال لا ادري قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون صحيح املى هذا العلم قال لكم فيكون ذاك المسكين قال لا ادري فكفر فقال اترون ذلك لا يعدو نفسه يعني العابد لا يتجاوز نفسه وهذا يفسد عليه عالما كثيرا عين اذا ظهر الفرق بين العابد وبين العالم فابليس انما يتمكن من العباد الذين لا علم عندهم واما العلماء والذين تحققوا بالعقيدة الصحيحة هذا لا يتمكن منهم ابليس البت قال ابن قيم وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وانهم سالوا العابد فقال هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا ادري هذه طامه ليست كالسابقه فقال لا ادري فقال اترونه لم تنفعه عبادته مع جهله وكذلك لا تنفعه وسالوا العالم عن ذلك فقال هذه المسألة محال محال ان يخلق مثل نفس مساله بالنفس من اصلها هي من باب الاستحاله لانه لو كان مثله لم يكن مخلوقا لو كان مثله لم يكن مخلوقا وهو كذلك لان الكون ليس له الا خالق وما سواه فهو مخلوق فاذا كان له مثل فهذا المثل ليس ليس بمخلوق لو تنزلنا أن ثم ما هو مثل للبارئه لو علا لا يكون مثلا إلا إذا كان غير مخلوق صحيح لن يكون مثلا إلا إذا كان غير مخلوق اما اذا كان مخلوق فلن يكون مثله ولذلك قال لانه لو كان مثله لم يكن مخلوقا فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل لأن الخالق والمخلوق لا يتساويان نظر العلم فاذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه كذلك او جيد فقال اترون هذا يهدم في ساعة ما ابنيه في سنين او كما قال فظهر حينئذ الفرق بين العابد والعالم قال ورويا ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فضل العالم على العابد سبعين درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس وارتفاعه في عدوه سبعين عاما وهذا لم يثبت يعني من حيث رفعه ان رؤيه مرفوعا وذلك أن الشيطان يضع البدعه فيبصرها العالم وينها عنها والعابد مقبل على عباده ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها الشيطان يضع البدع من الذي يبصر البدعة عن غيرها العام اما العابد تمر عليه الامور ولا يميز بين البدعه وغيرها اذا هذا الحديث ما عبد الله بشيء أغضل من فقه في دين هذا ماثور عن عن الزهري وسياتي ما عبد الله بمثل الفقه يعني في التفقه في دينه ولا واحد اشد على الشيطان من ألف عابد دل على ذلك أن الذي يصد الشيطان وسائل الشيطان من إغواء الناس هو العالم وام العابد فهذا ينجر حبان الشياطين قال وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين كذلك جزم المصنف هنا بالنسبهه للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان هذا الحديث في خلاف بعضهم يثبتوا لكثره طرقه كابن القيم رحمه الله ويستدل به شيخ الاسلام التيمي رحمه الله كثيرا لأن معناه صحيح جميع الجمل المذكوره معناها صحيح يحمل يحفظ هذا العلم كتاب السنة من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتاويل الجاهلين لكن اكثر اهل الحديث على ضعفه ولم يثبت من حيث السند ولذلك قال الحافظ العراقي في شرح ألفيته اورده العقيلي في الضعفاء في ترجمه معان ابن رفاعه معان بضم الميم معان ابن رفاع وقال لا يعرف الا به ورواه ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل وابن عدي في مقدمه الكامل وهو مرسل أو معضل ضعيف هكذا قال الحافظ العراقي وهو مرسل او معضل ضعيف يعني دائر بين الامرين في بعضها مرسل وفي بعضها معض ضعيف وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا لا يعرف الا بهذا الحديث فحسب وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد يعني ابن حنبل امام السنه سئل عن هذا الحديث فقيل له كانه كلام الموضوع يعني ليس ليس عليه اثار النبوة كانه كلام موضوع فقال لا هو صحيح فقال لا هو صحيح فقيل له مما سمعته ولذلك النقيم اعتمد على هذا ونظر الى تعدد طرقه فحسنه فقال لا هو صحيح فقيل له مما سمعته فقال من غير واحد قيل له من هم قال حدثني به مسكين الا أنه يقول عن معان سابقا الذي لا يعرف الا بهذا عن القاسم ابن عبد الرحمن قال أحمد ومعان لا باس به يعني راى أن هذا الراوي لا باس به فقبل ما رواه ووثقه ابن المدين أيضا قال ابن قطان وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره يعني الصواب في معان بن رفاعه انه ضعيف في هذا المقام وخفي على امام احمد ما علمه غيره ومن حفظ حجه على من لم يحفظ من علم حجه على من لم يعلم ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وابي حاتم والسعد وابن عدي وابن حبان كلهم ضعف معان ابن رفاعه والامام أحمد رحمه الله تعالى يرى انه لا باس لا باس به وقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث أبي هريره وعبد الله بن عمرو وعلي بن ابي طالب وابن عمر وأبي امامه وجابر بن سمره رضي الله عنه كلها ضعيفه كلها ضعيفه هكذا قال الحافظ العراقي قال الهيثمي رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين واحمد بن حنبل ونسبه إلى الى الوضع يعني في روايه البزار ليس مطلقا وفي كتاب البدع لابن وضاع عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبه الحمد لله الذي امتن على العباد بان يجعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الاذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى كم من قتيل لابليس قد أحيوه و تائه قد هدوهم بذلوا دماءهم واموالهم دون هلكه العباد فما احسن اثرهم على الناس وأقبح اثر الناس عليهم يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا جعل قصصهم هدى واخبر عن حسن مقالتهم فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وان اصابتهم الوضيعة هكذا اوثر العمر بمعنى أنه استانس به من حيث أن هذه الالفاظ التي استعملها مما جاء بعضها في الحديث السابق قال المقي رحمه الله في المفتاح الوجه 36 بعد ال وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المنطلين وتاويل الجاهلين قال فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو هو التوكل المذكور في الايه يعني في الوجه السابق او قوله فقد وكلنا بها قوما فاخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول امته ولما شرحه بهذا المعنى دل على انه حسن عنده أو انه صحيح ليتعدل طرقه بل ذكر فصلا يتعلق بذلك فيه ما بعد هذا الوجه قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول امتي من كل خلف حتى لا يضيع ويهدم وهذا يتضمن تعديله لحامله العلم الذي بعث به وهذا مذهب ابن عبد كما سياتي ان كل من حمل هذا العلم فهو عادل وليس على اطلاقه قال وهو المشار إليه في قول هذا العلم المراد به الهنا للعهد الذهني يعني علم الكتاب والسنة وليس مطلق العلم ولذلك مطلقا كقاعده عامه كل ما ورد العلم في الكتاب والسنه فالمراد به علم الكتاب والسنه وليس المراد به شيء آخر اخر يتعلق بامور الدنيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث من اجل تبيين الشرائع فحسم وقال انتم اعلم بأمور دنياكم فحال علوم الدنيا إلى إلى الناس وأما ما يتعلق بالشريعه فمردها ومصدرها هو الكتاب والسنه فحسب اذ قول هذا العلم أراد به علم الكتاب والسنه فكل من حمل العلم المشار اليه لابد وان يكون عادلا هكذا قال مقيم رحمه الله تعالى في اطلاقه فيه نظر ليس كل من حمل هذا العلم صار صار عدلا الا إذا اراد به العلم هنا المستلزم للعمل والمراد به العلم الصحيح بهذه القيود فلا اشكال ولا اشكال بمعنى انه اخذ العلم الصحيح الذي هو عقيدة صحيحة وكذلك العلم الصحيح الذي هو ما يتعلق بالفروع على الوجه الذي هو معروف عند السلف فاذا كان كذلك فقد يقال بأن كل من حمل العلم فهو فهو لكن ورد بالواقع خلاف, خلاف ذلك ودل على أن هذا فيه تفصيلا قال رحمه الله تعالى فكل من حمل العلم المشار اليه لابد ان يكون عادلا ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امترانا فان كان أراد به الائمه الاعلام فلا شك وان اراد به مطلقا النقل فقد وجد من طعن فيه وتكلم فيه كذلك سواء كان مما يتعلق بالروات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بمعاني الحديث هنا من تكلم فيه وكذلك هنا من تكلم فيه ولا ريب ان من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح فالائمه الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض لا يقبل قدح بعض في في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كائمه البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فإنهم ليسوا عند الأمة من حملات العلم عين اذا بهذا التقييد يكون قد اورد أو خرج عن الايراد الذي قد يتوجه اليه لكن هذا النص باطلاقه لا يدل عليه واستثناؤه التفصيل هذا من خارج ودل ذلك على أن اطلاقه هنا في في نظن قد سلك مسلك عبد البر رحمه الله تعالى فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عادل مؤتمن على الدين وإن كان منه ما يتوب الى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الايمان والولاء بمعنى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عدول هنا لا يشترط فيه الا يقع في ذنب بل قد يقع ويتوب اذا اذا حصل شيء مما يتعلق بي الوقوع في الذنوب من نقلة العلم وحملت العلم حينئذ لا نقول قد سقطت ارتفعت العداله لانه لا يسلم أحد من من الذنب على كل هو وافق ابن عبد البر رحمه الله في هذه المساله واصاب فيها تفصيلا ثم عقد فصلا في تخريج هذا الحديث واستفتح بقولي هذا الحديث له طرق عديده وذكرها أو يميل الله الى لقبوني كشيخي رحمه الله تعالى فالمعنى الصحيح لا شك ان المعنى صحيح قال النووي في اول كتاب التهذيب هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانه العلم وحفظه وعداله ناقله وان الله يوفقه له في كل عصر خلفاء من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف ولا يضيع وكذلك علم محفوظ ودل عليه قول تعالى انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون الفاظ فحس او الفاظ ومعاني الفاظ ومعاني ودل ذلك على أن العلم محفوظ ولن يحفظ الا باهله لانهم هم الذين يعلمون الحق من غيره ولذلك لولا أن قيض الله عز وجل في أول هذه الامم من رد البدعه وصنف في ذلك لهلكت الامه ولكن حفظ الله عز وجل عقيده هذه الأمة قال فلا يضيع وهذا تصريح بعداله حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله الحمد وهذا من اعلام النبوه ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم لانه ليس هو فاسق ليس بعدل ووجد من يعلم شيئا من العلم وهو فاسق قال فإن الحديث انما هو انما هو اخبار بان العدول يحملونه لان غيرهم لا يعرف شيئا منه هذا احسن من كلام من قيم رحمن وتعالى فان الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه يعني يحملون هذا العلم ويحفظونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه بمعنى أن العلم الشرعي يشترك فيه طائفتان العدول والفسقه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان العدول هم الذين تحصل بهم الحماية والصيانه للشريعه اذا هل يقع في التاريخ أن من يكون فاسقا ويحمل هذا العلم الشرعي الجواب نعم على كلام النووي واما على كلام القيم لا ولذلك كلام النووي رحمه الله تعالى اقرب الى الصواب من كلام القيم رحمه الله تعالى وان كان يمكن الاعتذار لابن القيم بتوجيه اخر قال ابن كثير قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل توسع ابن عبد البر ولذلك ابن القيم يميل الى مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العنايه به فهو عدل محمول أمره على العداله حتى يتبين جرحه فالعصر ماذا الاصل العدالة حتى يتبين جرحه فإذا لم ينقل حنيذ الجرح حكمنا بماذا بعدالته فلا يكون عندنا مجهول الحال ولا يكون عندنا مجهول الحال فيقبل خبره لقوله عليه الصلاه والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله قال ابن كثير وفي قال ابن الصلاح في كلام عبد البر وفيما قاله اتساع غير مرضي اتساع يعني ساعة في الامر غير مرضي والله اعلم قلت قال ابن كثير قلت اختصار علوم الحديث لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله اعلم ونحن نقول ولو صح الحديث لا يدل على هذه التي توسع فيها ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال في التدريب وتوسع الحافظ ابو عمر ابن عبد البر فيه فقال كل حامل علم معروف العنايه به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العداله حتى يتبين جرحه وقوله هذا غير مرضي ثم قال ثم على تقدير ثبوته انما يصح الاستدلال به لو كان خبرا لو كان خبرا يعني كيف خبر يعني لو كان من قسم الخبر لا من قسم الطلب ومعلوم أن الكلام اما خبر إما واما وإما طلب قال انما يصح الاستدلال به لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقه عنيد يدل هذا على أن المراد به ما يقابل الخبر لا الخبر لانه لو كان خبر لزمه منه أن كل من يحمل العلم فهو عدل والشاهد بخلاف ذلك فوجدنا قديما وحديثا من الفسق من يحمل علم الشرع اذا كيف نعدله والنبي صلى يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هينئ نقول لا بد من النظر ونرجع إلى الاصل فنقول هذا خبر أريد به الأمر لا سيما في روايه الأخرى التي جاءت به بالجزم اذا لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقه فلم يبقى له محمل إلا على الامر حينئذ نقول هو في ظاهره خبر لكن المراد به ماذا أمر فامر النبي صلى الله عليه وسلم العدول من امته ان يحفظ العلم لأن العلم لا يصان إلا بماذا إلا بالعدل لأن غير العادل قد يحرف فيه كذلك موجود إلا يوم من هذا حين اذا كان غير العدل قد يحرف في العلم والحكم الشرعي من أجل أن يصل الى امر دنيوي حين نقول هذا ليس بعدل ولو كان حاملا العلم فدل ذلك على أن هذا الحديث لابد أن يفهم على وجه مع سائر النصوص واما القول بظاهره مطلقاً هذا في نظر وليس كما ذهب اليه ابن القيم ولا من سبقه كابن عبد البر قال فلم يبق له محمل الا على الامر ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم لان العلم انما يقبل عنه إذا تكلم بالعلم ينظر إلى حال المتكلم هل وثقة ثقه ام لا فان كان ثقة عدلا قبل وإلا لا يقبل منه قال والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن ابي حاتم ليحمل هذا العلم بلا من الأمر ودل ذلك على ماذا على أنه في قول يحمل هذا خبر مراد به الأمر ومعلوم أن الخبر قد ياتي ويراد به الأمر ومن ذلك قول تعالى والمطلقات يتربصن أي ليتربصن فهذا خبر مراد به ماذا الأمر والا دل على ماذا على ماذا ذهب اليه بعضهم أن كل من يحمل العلم فهو عادل كل مطلقه فيتتربص وجد من لا من لا تتربص فدل ذلك على انه خبر مراد به الأمر أي لتتربص كذلك ان يحمل هذا العلم أي ليحمل هذا العلم من أجل أن يوافق سائر النصوص الأخرى وكذلك الا يكون في الواقع ما يخالفه ظاهر هذا النص وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته ان بعض اضبطه بضم الياء وفتح الميم يحمل مبنيه للمفعول ورفع ميم العلم يحمل العلم, يحمل العلم يحمل العلم وفتح العين واللام من عدوله يعني ليس عدولا انما عدوله واخر تاء فوقيه فاعول بمعنى فاعل اي كامل في عدالته يحمل هذا العلم عدولة من كل خلف عدولة يعني العدل الكامل في العدالة اذا من لم يكن كاملا ومن لم يكن فاسقا لم يدل الحديث على انه لا يحمل العلم لكن هذا لم يثبت حيث الصحابه قال أي كامل في عدالته أي أن الخلف هو العدولة والمعنى أن هذا العلم يحمل أي يؤخذ عن كل خلف عدل فهو أمر باخذ العلم عن العدول قال السيوطي والمعرو او قال ابن الصلاح والمعروف في ضبطه فتح يائي يحمل مبنيا للفاعل ونصب العلم مفعوله والفاعل عدوله جمع دم عدل قال السخاوي وحينئذ سواء الرفع روي بالرفع على الخبرية أو بالجزم على اراده لام الامر فمعناهما واحده يعني سواء قلنا يحمل او قلنا ليحمل المعنى واحد فسر يحمل بكون المراد به ماذا ها الامر ليس وليس الخبر اذا ليس كل من يحمل العلم الشرعي يكون عدلا هذا هو الصواب قال فمعناهما واحد بل لا مانع من كونه خبرا على ظاهره ويحمل على الغالب تاويل آخر بمعنى انه يحمل هذا العلم من كل خلف عدول لكن هذا هو هو الغالب وليس بمطاردين لكن الحمل الأول اولى قال ويحمل على الغالب القصد أنه مظلة لذلك وقد قال النووي في اول تهذيب عند ذكر هذا الحديث هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانه العلم وحفظه وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله الحمد وهذا من اعلام النبوه قال ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم حينئذ يكون حمل النووي ماذا الحديث على الغالب ليس كك القيم ولا كابن عبد البر فان الحديث إنما هو اخبار بأن العدوله يحملونه لان غيرهم لا يعرف شيئا منه متا على أنه يقال ما يعرف الفساق من العلم ليس بعلم حقيقه وهو شيء آخر بمعنى أن العلم المراد به العلم المسلزم للعمل لكن النص جاء مطلقا فدل وهو اخبار عن الشخص ليس عن العلم اخبار عن الشخص وليس عن عن العلم قال لعدم عملهم به كما اشار اليه التبتزاني تقرير قول الترخيص وقد ينزل العالم منزلة الجاهل وصرح به الشافعي في قوله ولا, ولا العلم الا مع التقى ولا العقل إلا مع مع الادب اذا هذا كل ما يتعلق بثبوت الحديث والنظر فيه حينئذ إذا حسنا واوصحها فيحمله على هذا المعنى وهو أنه خبر مراد به الطلب يعني ليحمل فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للعدول والثقات أن يتعلموا العلم وليس المراد به ان كل من تعلم وحمل شرح نذ نكون من من العدول قول يحمل ان يحفظ هذا العلم اي علم الكتاب والسنه وزاد ابن حجر الفقه ولشاره للتعظيم هذا تعظيم علم بمعنى ياخذه ويقوم باحيائه يحمل يحفظ ياخذه يتعلمه ويقوم باحيائه من كل خلف أي من كل قرن يخلف السلف بفتح الله وهو الجماعة الماضيه السلف الجماعه الماضيه المتقدمة والخلف بفتح اللام الرجل الصالح الذي يأتي بعد أحد ويقوم مقامه جاء بعده اي تساوي فيه الواحد والاثنيه والجمع عدوله اي ثقاته يعلم من كان عدلا صاحب التقوى والديانه قال الطيمي ومن امه تبعيضيه مرفوعا لانه فاعل يحمل وعدوله بدل منهم واما بيانيه على طريقتي نقيا منك آسد جردا من الخلف الصالح والعدول الثقات وهم هم كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الى الخيل وعلى التقديرين فيه تفخيم لشانه هذا العلم ينفون عنه هذه جمله حاليه اينافينا حال كونهم نافين عنه اي طاردين عن هذا العلم تحريف الغالين أي المبتدعه الذين يغلون في الدين الذين يتجاوزون في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المراد فينحرفون عن جهته من غلا يغلو إذا جاوز الحد كاقوال القدرية والجبريه ومن نحا نحوهم وانتحال المبطلين اذا قوله ينفون عن تحريف الغالي جمع غالي من الغلو وهو الذي تجاوز حده وكل من تجاوز حده فقد وقع في البدعه دل ذلك على أنه سواء تعلق بباب المعتقد أو بغيره وانتحال المبطلين هذه طائفة طائفه أي اي الانتحال ادعاء قول أو شعر ويكون قائله غيره بانتسابه إلى نفسه قيل هو عن الكذب انتحال المبطلين الذين ينسيبون إلى الشرع ما ليس منهم وقال الطيب في النهاية الانتحال من النحلة وهي التشبه بالباطل وقال الراغب الانتحال ادعاء شيء بالباطل وقيل لعل الأول انسب لمعنى الحديث فيدل ذلك على انهم ينسبون إلى الحديث ما ليس او الى الشرع او الى العلم ما ليس منهم والمعنى أن المبطل إذا اتخذ قولا من علمنا ليستدل به على باطله أو اعتزى إليه ما لم يكن منه نفوا عن هذا العلم قوله ونزهوه عما ينتحله عما يدعيه من الكلام الباطل وتاويل الجاهلين هذه طائفه ثالثة أي معنى القرآن والحديث إلى ما ليس بصواب تهويل أي تفسير أو تحريف تاويل الجاهلين أي معنى القرآن والحديث إلى ما ليس بصواب او الجمله السينافيه كانه قال لم لما خاص هؤلاء بهذه المنقبه العليه فاديهم بانهم يحمون الشريعة ومتون الروايات من تحريف الذين يغلون في الدين والأسانيد من القلب والانتحال والمتشابه من تاويل الزائغين المبتدعين بنقل النصوص المحكمه لرد المتشابه اليها وهذا معنى ما ورد لا يزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون رواه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله في اغاثه اللهفان فاخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به يحرفون ما جاء به والمبطلون او ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه والجاهلين يتاولونهم على غير تاويله وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث والكل ينتسب إلى الإسلام وإلى والى العلم فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على اديان الانبياء قبله من هؤلاء لأن الافساد من الداخل أعظم من الافساد من من الخارج العدو الباطن كان الناس لا يعقلون هذا العدو الباطن أشد من العدو الخارجي كل يعلم عداوه اليهود والنصارى لكن المنافق سواء كان من اهل العلم أو من غيرهم حينئذ هذا أمره فيه في في خفاء في خفاء اذا عنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين حينئذ هذا المعنى ثابت وهو صحيح ودلت عليه اصول الشريعة أن العلماء ينفون الباطل عن الشريعة وهم حافظه الشريعة قالوا في حديث يشفع يوم القيامة ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء هذا الحديث رواه بن ماجه والعقيل في ضعفاء ابن عبد البر في الجامع وفي اسناده عن ابن عبد الرحمن ابن عنبسه القرشي اورده العقيل في ترجمه عنبسه هذا وقال لا يتابع عليهم وروي عن البخاري أنه قال فيه تركوه وقال ابو حاتم كان يضع الحديث حديث موضوع لا لا يثبت ولكن لا شك أن العلماء يشفعون لثبوت ان الشفاعه كاينه للمؤمنين ولا شك أن العلماء اكمل ايمانا من غيرهم فاذا ثبت أن المؤمنين على جهه العموم يشفعون دل ذلك على أن العلماء يشفعون حينئذ المعنى ثابت او لا معنى ثابت يشفع يوم القيامة ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء الانبياء واضحون ثم العلماء ثم الشهداء هذا داخل فيه في المؤمنين لان العالم مؤمن والشهيد مؤمن ابي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى الشفاعات الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون اذا المؤمن هذا لفظ عام ودخل فيه العلماء بل هم اولى من يشفعون اذا شفاعه العلماء ثابته به بهذا النص على جهاد العوم واما على جهه تنصيص بلفظ العلماء هذا الحديث كما ذكرنا حديث موضوع ولم يبق الا أرحم الرحيمين فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما من لم يعملوا خيرا قطن حديث لم يعملوا خيرا قط يعني ها عليه سد الباب لم يعمل خيرا قط ولا صلاة ولا صوما ولا حجا ولا غير ذلك وانما اتوا بالاسلام فحزم قل هذا لفظ عام مخصوص بسائر النصوص ولذلك لم يعملوا خيرا قط لو اخذنا خيرا هنا على عمومه لم يقولوا لا اله الا الله فدخل الكفار فصاروا اهلا للشفاعه قالوا لا هذا مخصوص بالأدلة الدال على أن الشفاعه خاصه بالمؤمنين اذا كان مخصصا بذلك خصه بالأدلة الاخرى اما ان تخصصه بما شئت وتمنع غيرك من التخصيص هذا تحكم اذا اما أن يبقى محفوظا حينئذ تثبت الشفاعه الكفار وهذا باطل الاجماع وإما أن يخصص بسائل الأدلة حينئذ نقول هذا مخصوص به بغيره اذا الالفاظ العامه هذه لا يوقف معها وتجعل حكما على الالفاظ الخاصة بل الحديث الخاص أو النص الخاص بل الخاص قاض على العام هكذا اذا تعارض عام وخاص نقول ماذا يحمل العام على الخاص بمعنى انه يفسر ويستثنى الفرد الذي دل عليه الخاص اذا لا يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط بمعنى انهم لم ياتوا بما لا يكون داخلا في مفهوم الايمان يعني لابد ان ياتوا بجنس العمل يعني قلنا الصلاه حينئذ لابد ان يصلوا ولا نسدل بهذا الحديث على ان من ترك الصلاة يكون مسلما لا لا كافرا لانه النبي أخبر أنه ماذا يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط اذا لم يصلي قل لا يصلي بالذله الأخرى لانه لو لم يصلي لم يكن من أهل الشفاعة لانه حكم عليه الشارع بالاجماع الصحابه على انه ليس به بمسلم وشفاعه خاصه بالمؤمنين قال وروي العلماء يوم القيامة على منابره من نور على منابر من النور من حديث ضعيف بل هو موضوع كما قال بعضهم في اسماعيل بن يحيى متهم به قال الدارقطني تفرد به وهو كذاب متروك ولذلك ذكره ابن جوزي في الموضوعات العلماء يوم القيامه على منابر من النور من وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور مقصطين جمع مقسط بمعنى ماذا العادل اذا والعلماء اولى الناس بالاتصاف بالعدل بعد الانبياء والمرسل اذا المعنى من حيث حيث المعنى جهه الاجمال اباس قال بي ثبوته ان المقصطين عند الله على منابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل وكلت يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا وفي المسند وغيره المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا الا ظل المتحابون وتغلب بذلك ماذا أهل العلم قال ونقل القاضي حسين ابن محمد رحمه الله تعالى الشافعي في أول تعليقاته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئه ايام حياته حديث موضوع قال الذهب في ترخيص الوهيات هذا من وضع عبد الرحمن ابن محمد البلخي قال ابن حبان شيخ يضع الحديث من احب العلم والعلماء لا شك انه يثبت له الفضل لانه سبق أن العلماء ورثه الانبياء حينئذ محبة العالم كمحبه النبي لان فرض ودل ذلك على ان الفضل ثابت لكن الفضل الخاص لم تكتب عليه خطيئتنا ايام حياتي لا يثبت الا بدليل صحيح عليه لا نقبل هذه الزيادة قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكرم عالما فانما اكرم 70 نبيا ومن اكرم متعلما فانما فكانما من اكرم عالما فكانما اكرم 70 نبيا ومن اكرم متعلما فكانما اكرم 70 شهيدا وهذا كان السابق لانه جزء منهم حديث السابق وهذا هو حديث واضح حديث واحد ولكن هو كذلك موضوع لانه هذا حكم خاص والحكم الخاص لا يثبت الا بنص خاص قال وقال صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عالم فكانما صل خلف نبي ومصلى خلف نبيين فقد غفر له كذلك لا عصر له الفوائد المجموعه للشوكاني وغيره اذا من صلى خلف عالم فكانما صلى خلف نبي ومصلى خلف نبي فقد غفر له هذا يحتاج يعني من صلى خلف عالم النتيجه فقد غفر له هذا طيب هذا لكن الموضوع لا لا يثبت ونقل الشرم ساحي المالكي في اول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عظم العالم فانما يعظم الله تعالى ومن تهاون بالعالم فانما ذلك استخفاف بالله تعالى برسوله حديث موضوع كذلك من عظم العالم فانما يعظم الله تعالى من جهه المعنى في عصمه أن تعظيم العلماء من تعظيم الشرع لا شك لأن الشرع دل على ماذا على أن العلماء ورثة الانبياء وتعظيمهم تعظيمهم ومحبتهم محبتهم مهينتهم اهانتهم هكذا هذا الاصل فيه ولذلك قال ومن تهاون بالعالم فانما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله واينذا نقول هذا يدل على اذا استخف كان كافرا ولذلك لو استخف بجمله اهل العلم حملت الشريعه الذين ثبتت عدلهم وثقتهم هذا لا شك انه يعتبر من الكفر لكن على جهه النص هنا يحتاج الى اثبات ثم ذكر الرحمن تعالى بعدما ذكر جملة من الحديث وعرفنا ان هذه الحديث الاخيره سته تقريبا كلها موضوع الى حديث يحمل هذا فيه كلام الليل لاهل العلم ثم ذكر بعض الآثار الوارده عن عن بعض السلف بالطريقه التي ذكرناها سابقا انهم يذكرون ما يؤيد المعاني معنى كتابي واو والسنه فذكر ستة عشر اثرا خمسة منها عن بعض الصحابه كما سياتي كله ضعيفه لا تثبت عن عن الصحابه لكنهم لا يستحسنون البحث والفحص في مثل هذه الاقوال بل تؤخذ على على ظاهرها قال وقال علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح اذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرى منه من هو فيه هذا منسوب لعلي رضي الله تعالى عنه ولا يصح لكن المعنى صحيح كفى بالعلم شرفا يعني كفى بالعلم علوا الشرف والعلو والمكان العالي الرفعه للعلم ان يدعيه من لا يحسنه كل واحد ولو كان من اجل الناس إذا قيل له عالم فرح بهذا كذلك بل يدعيه لنفسه يقول انت لا تعلم وأنا اعلم ويفرح إذا نسب اليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه هو جاهل لكن يقول السجاهل ويدعي ماذا يدعي اذا هذا يدل على أن الجهل قبيح بدرجه أن من هو جاهل يتبرأ من من صفته ويدعي ماذا ويدعي ما ليس ما ليس فيه ودل ذلك على أن العلم افضل من الجهل وهو كذلك وهو وكذلك ولذلك قيل لمن قال بالعذر بالجهل في مسائل التوحيد وغيرها ما يتعلق بأمر الدين قيل هذا يستلزم أن الجهل حسن ان الجهل حسن ليس بقبيح ودل ذلك على ان هذا قول باطل قال وقال بعض السلف خير المواهب العقد وشر المصائب الجهل قال بعض السلف في ادب الدنيا والدين قال بعض البلاغاء خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل هكذا فيها المواهب وليس المذاهب مواهب جمع موهبه وفي بستان العارفين للنووي باسناده الى الخطيب قال حدثنا علي بن قال سمعت حسين يقول من خير المواهب العقل ومن شر المصائب الجهل خير المذاهب العقل مذاهب هذا تصحيف وصواب المواهب صواب المواهب العقل وشر المصائب الجهن لان العقل يدل على ماذا الصحه العقلي تسلزم الدلاله على طلب العلم من كان عقله صحيحا طلب العلم ومن لم يكن عنده خلل قصر في العلم <تصفيق> كذلك عقدت لازم كما ذكر علي بن مقفع ان صحة العقل تسلزم طلب العلم واذا لم يكن علم دل على خلل فيه في العقل لانه اذا عرف اهميه العلم وعرف فضل العلم ثم تخلى عنه ترك بالكليه هذا يدل ان عقله فيه خلل ولذلك قال شكر الاسلام 200 من رحمته ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفع وما يدفع به المضره ما يجلب يجلب ما يجلب به المنفعه بكل ما يجلب به المنفعه فهو داخل في مفهوم العقل في القرآن وكل ما يحصل به دفع المفسد والمضر فهو داخل في مفهوم العقل في القرآن وشر المصائب التي تحل بالعبد الجهل لما يترتب عليه من فساد عظيم وقال ابو مسلم الخولاني العلماء في الارض مثل النجوم في السماء علماء في الارض مثل النجوم في السماء إذا بدت يعني ظهرت للناس اهتدوا بها واذا خفيت تلك النجوم عليهم تحيروا تحير في أمره فهو حيران وقوم حيارى وحيره فتحير ورجل حائر بائر اذا لم يتجه لشيء لا يعرف كيف كيف يسير هكذا الذي يكون بلا بلا علم لا يقود اهل العلم يناد يسيرك البهيمه انظر حال الناس الان يسيرك البهيمه لا إلى مكان لا يدري اين يذهب لانه لا يقاد الذي يقود حقيقة هو أهل العلم لا هم الساسه ولهم الحكم قال ابن قيم رحمه الله تعالى اما تشبيه العلماء بالنجوم فان النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء اذ الجهل ظلمه وكذلك اذا نقتدي بمن يقتدي بالعلماء والنجوم زينة للسماء فكذلك العلماء زينة للأرض وهي رجوم للشيا هلذت اشياء فوائل وهي للشياطين حائله بينهم وبين سراق السمع لالا يلبسوا بما يسرقونهم من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على ايدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم للشياطين الانس والجن الذي يحي بعضهم إلى بعض زخرفا قولي غرورا فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين ولكن الله سبحانه أقام حراسا وحافظا لدينه ورجوما لاعاديه واعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بالنجوم اذا ثلاثه اشياء اهتداء ها زينة رجوم اهتداء وزينه للارض ورجوم للشياطين كما أن ان النجوم في السماء يرمي الله عز وجل بها الشياطين سيطين الجن كذلك العلماء رجوم للشياطين الانس انتبه لهذا واما تشبيههم بالقمر فذلك كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنه ما بينهما من الفضل والمعنى انهم يفضلون العباده الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب وكل من التشبهين لائق بموضعه والحمد لله ثم قال وقال ابو الاسود الدؤلي ليس شيء اعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وهذا رؤيا عن ابي الاسود عن علي رضي الله تعالى عنه ولكن اورده من قول الاسود ليس شيء اعز من العز ضد الذل من العلم الملوك حكام على الناس يعني ذكر لك قاعده قاعده ليس شيء اعز من العلم هو عزيز بعزة مطلقه ثم ذكر مثال قال ابن قيم في بيان ان العلم عزيز وهو عز من كل شيء إن العلم حاكم على ما سواه العلم حاكم على ما سواه ولذلك سبق أن النزاع وفصل التخاصم إنما يكون بماذا بالعلم لا يتجه الى شيء غير غير العلم فالعلم هو الفاصل بين الامور والمراد بالعلم الشرعي الا يقال تحاكم للغير الشرع المراد به العلم الشرعي يعني علم الكتاب والسن هذا المراد ان العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء اذا العلم حاكم ولا يحكم عليه شيء فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه فالمراد الى العلم وصحته وفساده فالمراد الى العلم ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وافضائه مطلوب كذا وعدم افضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائل جهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله قولا وفعلا وتركا ما يصدر منك يا عبد الله سواء كان في الإيجاد أو في الترك فمرده إلى العلم فهو حاكم وعند النزاع كذلك فالعلم هو هو الحاكم قال فان العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع هذا الأصل إذا حكم العلم قطع النزاع ووجب الاتباع إذا رجعنا إلى العلم وإلى الدليل وكنا مسلمين حقا مؤمنين صدقا حينئذ العلم هو الحاكم واذا حكم العلم وجب الاتباع وحينئذ العقل لا مجال له هنا عند العلم قال وهو الحاكم يعني عن على الممالك والسياسات والأموال والاقلام يعني على على الذين يكتبون وعلى الذين يحكمون وعلى الذين يسوسون الناس فالذي يحكم عليهم ويتحاكمون اليه هو العلم فملك تبع فملك لا يتايد بعلم لا يقوم لان مرده الى الهلاك الزوال وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركه عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم اذا ليس شيء عز من العلم لا يعرف الحق من الباطن الا به ولا تعرف السنه من البدع الا الا به وحينئذ كل من ساد من الملوك والحكام والسلاطين واصحاب الاقلام والعلماء إنما يحكمون بالعلم ولا يكونوا حاكمين لي على العلم دل ذلك على أن العلم ليس شيء عز منه البت اما قول الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك قال ما زال العلماء حكام على السلاطين هذا قديم لانه كان في القديم العالم هو الذي ينصب ولي أمر على المسلمين وكانوا يحكمون بالشريعه وإذا ارد عليه ما يتعلق بالدين الشرعي رجعوا والسلاطين سيفا ونصره للدين وما برح الملوك بالعلماء يقتدون الملوك يقتدون بالعلماء وليس العكس وبقولهم يهتدون لا يضع الملوك سيفا ولا يغمدونه الا بما قاله علماؤهم لا يعتدون هذا العصر انه لا يتحرك الحاكم الملك إلا بقول العلماء فان تحرك دون ذلك فقد اتبع هواه واذا اتبع هواه فحكمه حينئذ ينظر فيه قال قد عرفوا للعلماء حقوقهم وسلكوا بافعالهم طريقهم واذلوا من رام حقوقهم ونصروا الشريعه بالسيف وردوا الى من أظهر الحيف ولم يقول لما هذا ولا كيف بل مهدوا الارض للعلماء تمهيدا واتبعوا احكامهم هذا الاصل وقلدوهم تقليدا ونصروا الشرع والعلماء نصرا حميدا عليم أن العلماء هم الوسائط بين الله وبين خلقه يعني في تبليغ شرع الله عز وجل ليسوا وسائط فيما يصرون العباد لغير الله تعالى الواسطه نوعا واسطه اثباتها كفر باجماع وواسطه انكارها كفر باجماع كذلك اثباتها كفر باجماع هي الواسطه بالتعبد بين البارئ جل وعلا ما نعبدهم الا ليقربون الله زلفا هذه الواسطه اثباتها كفر بالاجماع الرسل واسطه بين الخلق و العباد واسطه في ماذا في تبليغ رساله الله تعالى انكارها كوفرون اذا اثبات وانكار وانهم العارفون بما يجب من رعايه حقه وقدروهم قدرهم وشدوا بهم اجرهم وجعلوا من طاعة الله نصرهم تواضعوا للعلم والعلماء ولم يتكبروا وانقادوا تحت أمر علمائهم ولم يتجبروا روي أن أمير المؤمنين هارون الرشيد لما قدم المدينة حاجا وجه البرمقي إلى الإمام مالك بن انس الفقيه رضي الله تعالى عنه وقال له يقول لك امير المؤمنين احمل اليه الكتاب الذي صنفته يعني الموطا يريد العلم ان ياتي اليه يعني الموطا ليسمعه عليك فقال له مالك اقراه السلام وقل له ان العلم يزار ولا يزور ويؤتى ولا ياتي قوله شهيره لي لاهل العلم العلم يزار ولا يزور تريد العلم تعال ما ياتي العالم هذا باطل ولا يزور ويؤتى ولا ياتي فرجع البرمكي الى هارون فاخبره ثم قال له البرمكي يا امر المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بأمر فخالفك فك اعزم عليه حتى ياتيك يعني فضيحه يطلب مني الامام مالك ولا ياتيه امير المؤمنين حين اذا وصل الى العراق لاسيه من العراق حينئذ صارت فضيحه فبينما هم كذلك اذ بمالك الرحيم الله تعالى قد دخل وليس معه الكتاب هذا من فقيه رحم الله تعالى جاء مسلما على الخليفة فسلم وجلس فقال له هارون يبلغ أهل العراق أني سألتك امرا من الأمور سهلا فابيت عليه فقال مالك يا امر المؤمنين إن الله قد جعلك في هذا الموضع لعلمك فلا تكن اول من يضع العلم فيضعك الله ولقد رأيت من ليس هو في حسابك ونسابك يعز يعز هذا العلم ويجله فانت احر أن تجله ولم يزل يعدد عليه من ذلك شيئا حتى بكى هارون قال ابن القيم رحمه الله تعالى موت العالم مصيبه لا تجبر هذا في الحديث الذي مر معنا فيه زياده وثلمه لا تسد ونجم تُمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم قال لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا فصلاح الامه لن يكون الا بقياده العلماء فاذا تخلوا اين اذ هلكت الامه ولذلك انظر في هذا الزمان لما صار العلماء بانفسهم منصرفين عن امور الأمة وانصرف عنهم القاده والحكام صار انفصال وضاعت الناس قال كأن, كان موت العالم مصيبه لا يجبرها الا خلف غيله له قال وهذا الشاهد وايضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم موتهم سواء مات بالساده مراحم او بارواحهم دون ادسادهم حينئذ يسمى ماذا يسمى فسادا للعالم ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعبادته او عبادته اذا هذا ما يتعلق بقولي ابي الاسود الدؤلي ليس شيئا عز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك ثم قال وقال وهب يعني ابن منبه يتشعب من العلم شعب من الشجره الغصن المتفرع عنها ومنها يتشعب من العلم يعني يتفرع عن وجود العلم في العبد امور اولا الشرف يعني يكون ماذا يكون شريفا يحصل به الشرف والمراد به العلو والمكان العالي شرفه الشرف المعنوي وإن كان صاحبه دنيا دنا إذا لؤما فعله خبث يعني قد يكون فيه شيء من من الخبث والدناء فإذا تعلم صار صار شريفا وهذا لا يطمع فيه ابتداءا هو يحصل تبعا ليس المراد انه يسعى في طلب العلم من اجل أن يشرف على الناس ولو كان دنيا هذه نيه فاسده حين يصلح نيته واما اذا حصل له تبعا فلا يشكال فيه قال الشرف وان كان صاحبه دنيا ثانيه والعز وان كان مهينا وعرفنا ليس شيء عز من من العلم والعز ضد الذل عز يعز بكسر العين فيهما فهو عزيز اذا اي قوي بعد ذله وان كان مهينا يقال رجل فيه مهانه اي ذل وضعف واهانة او اهانه سخف به واهانه كذلك والقرب وان كان قصيا هذه الثالثه قرب وان كان قصيا يقال قصر مكان بعده ومن مكانا قصيا فيكون قريبا حينئذ من الحكام من الملوك قبل ذلك قريبا من الله عز وجل والغنى وان كان فقيرا قد يحصل له ماذا الغنى والمهابه وان كان وضيعا مهاب الاجلال والمخافه يعني يجله الناس ورجل مهوب ومهيب يخافه الناس من كان وضيعا أو دنيئا من الناس ودل ذلك على أن هذه الامور قد تحصل للعبد بطلب العلم بل هي تابعه لازمه له لكن لا يجعلها نيته ابتداء بل هي تكون تكون تبعا ثم قال عن معاذ رضي الله تعالى عنه تعلم العلم فان تعلمه خشيه غافل ذكر قول معاذ فان تعلمه خشيه و ببعض من ذكر القوله ذكر حسنه لكن الخشيه ظاهر انه هو الاكثر وطلبه تعلم العلم فان تعلمه خشيه وطلبه عبادة ومذاكرته تسميح والبحث والبحث عنه جهاد او البحث عنه جهادا وبذله قربا وتعليمهم ما لا يعلموه صدق هذه فوايد ذكرها فوايد ذكرها من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والاثر أطول من ذلك كما ذكره لاجلي في اخلاق العلماء قال وروي عن معاذ بن جبل روايه مرفوعه ولا يصح وكذلك عن معاذ لا يصح لا يثبت عن عن معاذ لكن فيه فوائد جيده عليه كثير من من النصوص قال وروي قال لاجلي روي عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيا وطلبه عبادا وممارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقه وبذله لأهله قربة لانه معالم الحلال والحرام والانيس في الوحش والصاحب في الخلوه والدليل على الثراء والضراء والزين عند الاخلاء والقرب عند الغرباء يرفع الله به اقوى من في الخلق قاده يقتدى بهم وائمه في الخلق تقتص اثارهم يعني تتبع وينتهى إلى رايهم وترغب الملائكة في حبهم باجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفرون كما مر حتى حيتان البحر وهواممه وسباع البر وانعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصال من الظلم وقوه الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسه الملوك والدرجات العلى في الدنيا والاخره والفكر به يعدل بالصيام وممارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله عز وجل وبه توصل الارحام وبه يعرف الحلال من الحرام إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء تها اثره رحمه الله تعالى قال المقيم في المدارج رواه الطبراني وابن عبد البار وغيرهما وقد روى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والوقف أصح وهذا لا يلزم ان يكون صحيحا في بنسبه وقال في المفتاح والصواب أنه موقوف قال العراقي وتخريج الاحياء رواه بطول ابي الشيخ بن حبان في كتاب الثواب وابن عبد البر وقال ليس له اسناد قوي هذا الصواب انه ليس له اسناد قوي يعني ضعيف سواء كان مرفوعا أو موقوفا ونقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين